ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إسكن افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا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 قالوا سبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعطهم وأباعهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فَقَدْ كُل بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَ وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُسَلِّمِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْمُرُونَ يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبروا؟ وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أن 114. وننزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا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 وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادا ورتلناه ترتيلا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 وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَّ وَمَا تَذْبِيرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كانوا لَا يَرْجُونَ نَصْرًا وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِن كَادَ لَيَنزِلُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنَ الْغَيْظِ وَهُم مُّغْطَسٌ فِيهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَن أَضَلُّ سَبِيلًا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 حيَيَّاهِ فَلْذَّةٌ مِيتَ وَنُسْقِيَ وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقَنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسٍ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكَرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا كُفُورًا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 أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ النُّفُورًا فَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ ذُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل أملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا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 وذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 119. وعلياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما 110. أولئك يجذون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها